بدت خجلا يوشيها الخمار كلؤلؤة يضللها المحار بدت والسمت يقطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار بدت خجلا يوشيها الخمار وأنت أيضا أيها المشتاقة المستبشرة إذا أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسمعي بعضا من صفات نسائها قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العود، التي إذا ظلمت قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا ولا أنام حتى ترضى وقال أيضا مبشرا الصادقات القانتات المطيعات إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت برجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت فماذا تريدين فماذا تريدين بل اسمعي هذا الخبر العجيب من الرسول الحبيب قالت عائشة رضي الله عنها جاءتني امرأة معها جاريتان أو ابنتان تسألاني حاجة فلم أجد عندي غير صمرة واحدة فأعطيتها إياها وبدل أن تأكلها قسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بخبرها مع ابنتيها وأخبرته بفعلها فقال إن الله قد تعجب من فعلها وإن الله أوجب لها بها إن الله أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار بتامرة يا حليم يا غفار أمت الله إن أردت أن تكوني من أهل الجنان فاسعلي خديجة واسعلي فاطمة واسعلي أم عمارة والغميصاء واسعلي الصادقات المؤمنات وسيري على طريقهن يا رعاك الله اعلموا أيها المشتاقون، اعلموا أيها المستبشرون، أن منازل الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هنا في الدنيا. إن منازل الجنة إنما تكون على قدر الإجتهاد هنا في الدنيا. فوا عجباً من مضيع لحظة فيها، فتسبيحة واحدة تغرس لك فيها شجرة، أكل دائما من فالبدار البدار فالبدار بدت قد لا يوشيها الخمار كلؤلؤة يضللها المحار بدت والسمت يخطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار وقد حلا شمائلها كبير الطهر يعبق من شذاها ويقرق فوق مطلعها الفخار رياح الخير تعصف في سماها فتسقي أرض هديه الغزار حصان نور الدين سراها فلم يعرف لمسراها العثار